أننا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه فيكون ذلك الفرد قطعي الدخول لا يمكن إخراجه بمخصص ووعدنا بذكر بعض أمثلته في هذه الآيات ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة لأن قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله عام في جميع شعائر الله وقد نص تعالى على ان البدن فرد من افراد هذا العموم داخل فيه قطعا وذلك في قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فيدخل في الآية تعظيم البدن واستسمانها واستحسانها كما قدمنا عن البخاري أنهم كانوا يسمنون الأضاحي وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروه داخلان في هذا العموم بقوله إن الصفا والمروه من شعائر الله الآية وأن تعظيمها المنصوصة في هذه الآية يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا والمروه وقوله في هذه الآية ذلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب الأول أن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف أي ذلك حكم الله وأمره الثاني أن يكون خبر مبتدا محذوف أي اللازم ذلك أو الواجب ذلك الثالث أن يكون في محل نصب بفعل محذوف اي اتبعوا ذلك أو امتثلوا ذلك ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب قول زهير هذا وليس كمن يعيا بخطته وسط الندي إذا ما قائل نطقا قاله القرطبي وأبو حيان والضمير المؤنث في قوله فإنها من تقوى القلوب قال القرطبي هو عائد إلى الفعل التي يتضمنها الكلام ثم قال وقيل إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضاف أي فإن تعظيمها أي الشعائر فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه فرجع الضمير إلى الشعائر انتهى وقال الزمخشري في الكشاف فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به انتهى منه قوله تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المخبتين أي المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم أنهم إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت من الله جل وعلا وأن يبشر الصابرين على ما أصابهم من الأذى ومتعلق التبشير محذوف لدلالة المقام عليه أي بشرهم بثواب الله وجنته وقد بين في موضع آخر أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هم المؤمنون حقا وكونهم هم المؤمنين حقا يجعلهم جديرين بالبشارة المذكورة هنا وذلك في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وأمره في موضع آخر أن يبشر الصابرين على ما أصابهم مع بيان بعض ما بشروا به وذلك في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون واعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله أي خوفها من الله عند سماع ذكره لا ينافي ما ذكره جل وعلا من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله كما في قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلا مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد وصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك ولا الشبه والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى وعدم تقبل الأعمال كما قال تعالى عن الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بهذه الدعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي أيها المستمع الكريم إلى نهاية لقائنا آملين أن يجمعنا بكم نقاء آخر وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته